بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح لله ما في وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم هو الذي بعث في الأمين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 كريم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ بِثَمَثَلُ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بِثَمَثَلُ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يا أيها الذين هادوا أنتم انكم اولياء لله من دون الناس قل يا ايها الذين هذ لو إن زعمتم انكم اولياء 166- إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن إن كنتم صادقين ولا يتمنونهُ ابدا بما قدمت ايديهم ولا يتمنونهُ ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين قل ان 109. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم 110. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 111. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما فنبيكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الساعون الى ذكر الله وذكره ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون إذا قضية الصولااتُ فَن تَشروا فيِي الأرض وَبتغوم فَضل اللهه وَذق الله, الله كَث وَلاعلك تُفلحون وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَظَبُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَإِذَا هَاوَتْ تِجَارَةٌ أَوْ لَهْوٌ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خير من قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين الله خير الرازقين